ಅಂಬಾ ಅನ್ವಾನಕ್ಕೆ ನಾಗೋ ಅಲಿ ಯಕೀನ್ ವತವುಲ್ ಕಟ್ ಕಾ ಕಬಾ ಅಲಿ ಮಾಮನ್ವೀ ರಹ ನಾ ಟು ಲೀಶಾ ಕಟ್ ಕಾ ಕಿಕಾಒೋಪಿಟಾ ಹದೀಸಿ ಯ ತಾನ ಕಟ್ ಕಾಲ್ಗೋ ನೆವು ಮಶಿಅಲ ಅಜ್ ವಲ ಟು ನಾ ಸೊ ಅಂಬಲ ಕಟ್ ಕಾ ಹದೀಸಿಫಾಟಾ ಓ ಕಓ ಚಲೇ ನೀ ಹಲಿಕಾ Nambari moja na moja. Katika mwezu huu ನಂಬಾರಿ ಮೇ ಅಮೋ hadithi ನ ಮೋಜಾ ಕಜ ಕಾ ಮು ರಬಿ ಅಲೌ ಕುಮ ನಸಾಬಾ ನದೀಫ ಹೀ ಹದೀಫಿ ಅಸೀತ ಕಚ ಕಾ ಬಾಬೋ ಅಲ್ ಯಕೀನ್ ಓ ತವಕುಲ್ ಅಂಬಾವಿ ತಾವಾ ನದೀಫ ನಂಬಾರಿ ಸಬಿ ನತ್ತೀಸಿ ಅಮಾಝೋ ವಾ ಕಿತ್ತಬು ya tano afwan حديثه 50000 في رياض في كتاب اليقين والتوكل وهو ينساوى على حديثه 799 الحديث ييء هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو انكم تتوكلون على الله حق توكله ليرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه الترمذي وقال حديث حسن هي ديو حديث ambayo tunaendelea nayo katika mada hii bado tukiwa chini ya mlango wa al-yaqin yani kuwa na yaqeen na Allah subhanahu wa ta'ala na tawakkul kumtegemea Allah jalla jalaluhu ಹರಿಫಿ ಹಿ ಅಮರ್ ಇಬಿಲ್ ಖತಾಬ ಅಯ್ಯೋ ಲಿಖವಾ ಕೋಾಲಿ ಅಂಬಾ ವಲಿ ಕೋಸಿ ಕಟ ಕಾ ಜಲಸ ಪಿಚಾ ಕಿಕಾವು ಪಿಚ ಇಲಿ ಇಫಿ ಹಿ ಕಟ ಕಾ ಜುಮಲ ಎ ಮುಗುಮಜ ಐುಗುಮ ಹರಿಫಿ ಹಿ ಮಿಯೋ ನಿಮ ಉಷಾಹೀದಿ ವ ಕೋಷಾ ತವಕ್ಕುಲ್ ಏಮು ಇಸ್ಲಾಮು ನಮ್ನ ಇ ವೊ ತಕೀ ಇವೆ ನ ದರ ಜಾ ಅಂಬಾ ಯೋ ಏ ನಕೀವ ಇಫಿ ಕಿಯೋ ಠು ಕಚಾ ಜಿ ಹಿ ಮಿಯಗೋ ನಿಮ ಉಷಾಹೀದಿ au au tamam kamilifu wa wa kwa kwa kwa kwa Allah subhanahu ta'ala lakini katika mada ya ya ya leo hadithi hadithi hadithi hadithi hadithi kama ambayo ambayo ni ni hivyo hapana tena mara nyingine baadhi mafundisho na yake kuzungumza kule nyuma mtume alayhi salatu umar ಉಮರೋಪಿ ಸಲತಾಯಿ ಲೋಹ ಲವ ಕಮ ಎಸ್ಲಾಮೂ ಏನು ವ ನಾಮುಲಿ ಕೋನ ಚಗೆ ಮೇ ಅಲ ಸುಬಹಾನ ಕುಮ ಚಗೆ ಮಿಲಿ ಕಮಾ ಯರಕು ಬಸಿಝುಕು ಕಮ ಅನುಕೂಲ ಅಲ್ಲ ಸುಬಹಾನಿ ವರಕು ನಾನಿ ಪಿಮಾಮ انا ارزوك في بي تومي عليه الصلاة والسلام اكففنوه انا سيما تغدو خماسا انا انا اندوك وكاتو اصبوه وكو خماسا خماسا اي جياعا نا امام النووي امي تفسيري كتكرياب الصالحين تمكو لخماسا اي ضامرة البطون ضامرة البطون يعني بطونها ضامرة يكيو ما تنبوياو هيا نكيتو ಬಾಕಿ <muchas> ಕುಮೋಜ Ndipo mbele katika katika hadithi uh, kuba na hadithi Faida na hii ya ya ya kwanza daraja ukamilifu wa wa muislamu. Ni kama Kama vile vile ndege. ndege anamtegemea Allah Allah ta'ala mwana Adam hasa ಐ ಫಿಕಲಾಮಿ ತಕಿ ಮನ ಆದ ಹಸಮಸ್ ಅಜ ವದ ಕಚಿಕಾಸ್ ದರ್ಸಾ ಇಲೋ ಪಿಟಾ katika kadhar saa leo tunapenda kusisitiza funzo lingine ambalo tunaliongezea juu ya hadithi hii nalo ni ahmiyati atazukr au al-i'tibar bi makhluqatillahi azza wa jalla hadithi hii kadhalika inatobainishia ummuhimu wa muislamu kupata ibra na maajabu ya maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala hili ni funzo lingine la pili katika katika katika hadithi hii. Kwa atakiwa, ibra kwa Kwa atakiwa zote kupitia maisha haya. Kwa sababu katika kila kitu Allah wa ta'ala ameweka alama. ಅಂಬಲಿನ ಪಚಕಾ ನೋಮಸ್ ಅತೀ ಅತೋ ಇಬ್ಬರ ಸೊತೆಮಾಲಿ ವಿಮ ಜಾ ಕಚ ಕಾಯ ಸಬ ಕಚ್ ಕಾ ಕಲೀ ಅಲ್ಲ ಸುಬಹನ್ತ ಅಮೆ ಕಲಾಮಾ ಅಮೆಕೀದಿ ಕೊಂಬ ಅಮೆವೇಕಾ ಪ್ರೂಫ ನೆಂಡ್ ಸುಬ್ಬಹಾನ ಮೂಜಾ ನೆ ಇಂಡಿ kulli ಕುಹಿ lahu ayat tadullu ala annahu wahid katika kila kitu shaykh huyu anasema Allah subhanahu wa ta'ala ameweka alama ya kuonesha kwamba yeye ni mmoja peke yake anastahiki kuabudiwa kwa hivyo funzo hili linajitokeza katika hadithi hii ya Umar ya mtume sallallahu alaihi wasallam kutokea kwa ileyo pita kwa Umar bin Khattab ambaye amesema sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam akisema maneno haya kwa hivyo funzo ambalo linajitokeza hapa kupitia kwa wanyama ni kwa mara kwa mara watu kiangalia nususu za Qur'ani au nususu za Mtume Halayhi Salat wa Salam katika hadith unakuta kwamba wakati mwingine kuna tumika mifano ya wanyama wanyama mbalimbali na hawa wanyama wakati tumika mifano yao inatumika kwa aina mbili wakati mwingine wale wanyama wanatumika kwa kupiga mifano mizuri au kuonesha mfano mzuri kama hivi hawa ndege na wakati mwingine mifano ya wale wanyama hupigwa Hili kuonesha mfano wa hali ambayo siwa ya sawa Jambu ambalo hali furahishi Jambu ambalo hali takiwi liwe Kwa hivyo unapibwa pia kathalika mfano ya wanyama wengine uh, Mfano mmoja wa wanyama waliutajwa katika nusus za Qur'an Na nusus za suna ni kama hivi hawa ndege Waliukuja katika hadithi ya mtume sallallahu sallam Haka sema kama ya ruzuku atair Kama Allah anabuwa ruzuku ndege Kwa kwa Kwa kwa mtume salatu wa wa wa akatupigia namna Allah Allah Allah subhanahu subhanahu ta'ala. ta'ala, hapa kuna ishara, ya ihtibar, ya ya ya muislamu kupata hibra, juu vya vya jalla, jalla mwenyezi na makini ndani Qur'ani, unakuta ni ambalo subhanahu wa ta'ala, ಚೆನ ameli na amelihimiza, <mana> adam akitaka kumfahamu na na na na kumjua Allah Allah wa wa ta ta'ala kuona uwezo wake kuangalia vile alivyo analala Qur'ani ingawa wa kwa ಕುಮ mfano Allah ಆಗಲಿ wa ta'ala anasema awalam ನಾವು ila ಇಂಗಾಕಿಗಿ ಸುಬಹಾನಿ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ هُوَ الَّذِي انْفَاضَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَوَالِزَا كَذَلِكَ وَيُمْبِ نُدْغِ يَسَمَا أَنَوَالِزَا وَنَادَامُ كَانِنِ هَوَانْغَالِي نْدِغِ وَنَاوْطَاءُ جُويا آنغا وَنَاوْزُنْغُوكَا جُويا آنغا وَنَاوْأُولِيَا جُويا آنغا وَلَا مِيْرَاو إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ وَلْيُوكُ جُويا صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ نْدِغِ هَاوَ وَكِيَ وَنَارُوكَا بَاوَزَاوْ وَنَزِي نْيَانْيُوا Na Na Na Na wakati wanazifunga. Hii kuonesha kuonesha ishara ya ya Allah wa ta'ala. wanyama wanyama wanyama wanyama wengi. Kuna ila kama hawa. Na wanyama hawa wanapigwa mifano katika Qur'an. Kwa ನವ ಕಥೀನ ವಾ ಹಿ ಕೋನೆ ಶ ಇಶಾರ ಯುಬಿಹಾನ ವಾಮಮನೆ ವಿ ಗಮಿ ಅಫಲಾ ಇಬಿಲಿ ಕೈಲಿ ಕಥ ನಗೀನ ಕ ಮಹಾ kupitia kwa ಸುಬ್ಬಹನ್ hawa. Kwa hivyo ndegi hapa wame tajwa Ili sisi tupate mafunzo ya tawakul Kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala Wakati mungine kuna tajwa mpaka wadudu Mpaka wadudu Hasharat wa natajwa ili Mwislamu apate funzo Ndani kupitia kwa wale wadudu Hatta ida ataw Ala wadi namli Kalat namlatun Ya ayuhan namlu udhulu masakinakum La yahtimannakum Suleimanu wajunuduhu Wa hum la yashurun Huni fanu watungu wanapibwa ndani ya Qurani kuonesha uh, uh, ukubwa na, na na na utukufu wa swala la al-qiyada na swala la uongozi na namna wale raia wanavyotii amri ya kiongozi wao kuna funzo hapa ndani yake Allah Subhanahu wa ta'ala hakutaja maneno haya hivi hivi ndani ya Qurani ili wanadamu wapate mazingatio kwamba uongozi uko mpaka katika ulimwengu wa tungu kuna uongozi ndani yake ಲಹಿ ಸಲಮಾನಿ ಸಲಮಾನಬೀನಾಮ Pamoja pamoja na na na na jeshi likaja saga, saga hali hawajui pali, pali, tungu hoti, wakazama taat ta Namna yule kiongozi navyo, Paka, na um, na umoja funzo mingi, ambayo katika katika huu mambo Kwa hivyo tukija ndege ambalo hapa ಶ ಶಿಖಾ ಸಾಂಗ್ ಓಮು ತುಂಗು ನಮಗಿಖೋ ಸಲತು ನಿಶಿ ala allahi tabarak wa ta'ala ndegi wanamtegemea allah jalla jalalu na hiku mtegemea ndegi hawa wanamtegemea allah subhana na wame pibwa mfano wanazwoni wanasema mtume alayhi sallalatu salam amekusulia ndegi hasa mbali na wanyama wengini ukiangale kuna wanyama wengi ambao woto wana mtegemea allah jalla jalalu ngombe ngamia na wengineo na wengineo simba na wale wanyama wana ufamia katika wanyama Katika e, katika misitu Na wanyama wanyama wote Wote ya namtegemea Allah jalla jalalu fil ardi ala rizquha Lakini kuna hikma gani mtume Alayhi salatu Hasa ndege ndege wanasema kwa sababu kuangalia wa ಕಚ ಕಾ ಮಿ ಸಿಠಿ ಲಮಟೋ ಮೆ ಸಲಾಮ ಹಸಿಮ ಸಬಾಬಲಿಯ zaidi ಕಚ ಕಾಂಗಿ ಮಾಮ ಅಂಬೈಫು ಕಿ ಮಂ ಸ ನಿ ಕಚ ಕಾ ಜುಲಾಮು ನಡೆಗಿ Katika wanyama zaidi. Kwa hivu, mbinu mbinu ndege ya kutafuta kutafuta riski natumia natumia eh, ni ni ambayo hila ndogo. Simba nyingi za ಕಟ್ಕ ಒಲೋ ಕೈ ಬಿ ನೋವೋ ನೋಡೇ ಯು ತಿಸ್ಕೆ ನಿಂಬೀ ನೋ ಅಂಬಾ ಯೋ na ಹಿಲೋಗೋ ಸಿ ಕೂಗಿ ಸಿಂಬಾ ಅನ್ನ ಹೀ ಲಿಂಗೇ ರಿಸ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ನುಮ್ಮಿ ಕೂಚ ನುಮ್ಯಾ ಮೇನೋ ಅನ್ನ ಜುಗು ಕಾಹ ನೋಪ ಹೇ ಕದಾಲಿಕ್ಕ ನಾವು ಕಟಕಮಿ ಸಿಗತ ಲಕಿ ನಿಫುಮ ಅಂಬಾನುಂಬ Lakini pamoja na ule ಇಫು Pamoja na ule uzaifu wa leonawu, Allah subhanu wa ta'ala Akamletea ndege yule riski Vile ambavya Allah alivu mpangia Na akawa yotoka nyumba, e, katika nyumbayake asubuhi Akiruli yoni akiwa mishiba Kwa hivu, ikiwa Allah jala jalalu Ameweza kumpa ndege huyu kwa uzaifu wake Vipi atashindwa kumpa monadamu alie na akili Atampa monadamu alie na nguvu Monadamu alie na wezo ambaye Anaweza kutafuta zile asbaku Sabaabu ilio kukwandegi ya kuweza kutafta riski ni sababu moja pekiyaki ya kuzunguka Lakini al insan manadamu anangia nyingi na hila mbali mbali za kutafta riski Hila hapa zina kusuriwa hila za halal Sio zile hila za urongo, hila za udanganyifu, hila za halal za kutafta riski Dio mana mshairia sema Kama ili mabaiti tuli wa sumea katika darse ili opita imam wa shafi Rahmatullahi ta'ala alayh Alayhka bitakwa Allah in kunta ghaafilan ياتيك ارزاقي من حيث لا تدري وكيف تخاف الفقر والله رازقا فقد رزق الطير والحوت في البحر فمن ظن ان الرزق ياتي بقوه ما اكلا العصفور شيئا مع النسر فايقول انا اذا كمت كبنيادم كو رزقي انجيء كو قوه رزقي انجيء كو اتوميه قوه كتويه مبابو kutumia authority, na kutumia power, anayithani hivyo, basi kama ni hivyo ndegi ambao ni zaifu, wa singiweza kupata riski. Wafaa hapa ndani katika mabeti haya, mwanachowoni ashafii rahimahullahi al-imam, akatuwekiha ili hikma, ya mtume sallallahu al-sallam, kutajia ndegi hasa, mbali na wanyama wengine, nikonesha ula uzaifu. Na Abu Tamam, katika bieti ambazo tajarika, katika darse lio pita, anasema, walau kanatil arzaku tajri ala al-hija, Lahalakna idhan min jahli hinna albaha imu Lawu kama eh, riski zinakuenda kulingana na akili Kila ukiwa na akili nyingi, riskiyako inakua nyingi Kila ukiwa na ilmu nyingi, riskiyako inaongezeka Kama riski zinakuenda kwa madili hayo <coughs> Anasema mshairi Abu Tamam Lahalakna idhan min jahli hinna albaha imu Basi baha ima ambao hawa na akili Mbuzi ngombe nga mia kondo Ambao hawa na akili Hawa wote wangalikuwa mikufa mana hawana kil bahaim hawana kil hawana busara lakini allah subhanahu wa ta'ala yasuqo ila hadhihi al-an'am yasuqo ila hadhihi al-bahaim al-arzaq min haythu la tashkur bila ya wao kutambua allah subhanahu wa ta'ala nawaletia wewe mwanadamu unaweza kuwa ni sababu na allah subhanahu wa ta'ala aweza kukuoondoa wewe kama sababu akawaletea riziki moja kwa moja rabbuna tbaraka wa ta'ala na hii yote inakuonesha uwezo wa allah subhanahu wa ta'ala na ndio maana kila mnyama Allah Azza wa Jalla akamjalia na kiwango chake cha cha cha ujuzi fulani wa kutafuta ile riziki kama alivotuambia ndani ya Qur'an subbihis ma rabbikal aala alladhi khalaqa fa sawwa wa alladhi qaddara fahada Allah Subhanahu wa taala baada ya kuumba akamuongoza kila kiumbe katika namna ya kuishi ndani ya ndani ya ulimwengu huu namna ya kutafuta riziki namna ya kusurvive Namna ya uh, kujamiana na, na, na kiumbe mwenziwe ambaye katika jinsi nyangine Namna ya kuzahana na mwabu mengine kama hai Yote hii ni hidayatu Allah subhana wa ta'ala ala khalqe Wanazuhuni wa ta'alamu Walimangalia ndege Namna anavyo toka kutafuta riski walistajabu <coughs> Ngao maninu haya tuliambe wa sisi wa islamu tuangalia ndege Mana ya kuangalia ndege ni manake Tuende tukawasome wale ndege tujue ilmu Tujue Tujue ya Allah wa ta'ala kupitia katika Lakini, kama kawaida mara nyingi ilmu hizi, si rahisi wanadamu wa hasa nazo sana. Kwa hivu mambu haya, wengine zaidi wa islamu, wa utafiti zaidi, utafiti kujua wanaishi wa na Leo tunaletewa zile research. Wengine tunaziona kama kama sinema zinakuja katika National Geographic, zingine zinaandikwa kama makala za utafiti, research articles, unasoma unaona mambo ya ajabu, watu mefanya utafiti na uchunguzi, wakakuta mambo ya ajabu katika ndegi. Lakini Qur'ani kabla ya hapo imetuambia uh, uh, awalam yaraw ila tairi fauqa humsafatin wayakbethu. Hawa angalii na hawa uni wale ndegi wale uko juu yao. Wasi angalii namna wanavyo paa na kuruka peki yaki. Wa angalii jinsi maajabu ma ya allah subhanahu wa taala yalioko ndani ya, ya viumbe hawa wataalamu wanasema walipomwangalia yule ndege namna anavyoruka kutafuta riziki kwanza walistaajabu na walishtuka na kuna mambo mengi ambayo mpaka leo wale e, wana sayansi na wana, wataalamu wanakubali kwamba hawajaweza kuyafahamu katika ndege na kichwa chake ni kile kidogo sasa kitu cha kwanza ambacho kinawashangaza hawao wataalamu ni kwamba huyu ndege anaweza aanza kufuata ile barabara akenda akatafuta riski na riski kila siku ile ndege aitafuta sehemu nyingine. Yaani kule alikopenda jana haendi tena siku ya pili. Atabadilisha route nyingine. Alafu siku ya tatu ana route nyingine. Siku ya nne ana kwa hivyo maisha yake yote anabadilisha route mbali mbali anatafuta riski. Sasa kitu ambacho wanazooni wanajiuliza huyu ndege ile path anapokwenda kuitafuta ile riski kuondoka na kurudi yewe yajue. Alikuenda kule likuwa kuenda kilomita katha Kama ni kumi, ishirini, thalathini Wanakuenda mpaka mamia ya kilomita Halafu anarudi mpaka katika nyumba yake jioni Akiwa ameshiba Ame, Amekuenda aje na amerudi vipi Hili ni suala mbalo watalamu Mpaka leo na ilitaftia jawabu Wakaweka maneno mbali mbali ya utalamu pale Waka sema ile path ambayo ndege huruka ndani yake Inaitua flying path Kama vile ndege Ile ndege inaobeba abiria ina navigation inatumia path ya navigation ndege anakwenda na navigation vile vile kwa hivyo wamekuja katika uh, katika hatima conclusion ya kwamba ndege naye kadhalika kumbe Allah subhanahu wa ta'ala amemwambia na navigation katika kichwa sasa navigation ya ndege ikoje wakashindwa wakasema inaonekana baada ya utafiti mrefu wamefanya wameshika ndege chungu nzima wakao wafanyia utafiti na study wakaja katika conclusion ya kwamba kumbe ndege Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya bongo lake amemwambia GPS. Allahu Akbar. Tena wametaja sana neno hili GPS. Global Positioning System inatumika katika kichwa cha ndege. Hii GPS ya ile ndege inatumia vitu vingapi? Vitu vitatu. Inatumia macho, inatumia ubongo wa ndege na ule mdomo wa ile ndege, wa ile ndege. Kwa hiyo ule mdomo wake pia kumbe unasoma unasoma GPS. Na wanasema ule mdomo ile BIC ya ile ndege ndio inayotumia ndege hasa kukalculate pale alipo ni wapi. Na inampa masafa ya pale alipo na kule anakotoka na kule anataka kwenda. Kwa kilomita muhaddad hasa anajua ndege kilomita kadhaa mimi nishamaliza kule nilikotoka. Kutumia ule mdomo wake. Manake ule mdomo? Unapita katika mshipa fulani wawo wanawita trigeminal. Unapita pale, unakunda unakonnecti na bongo. Tasa ando inampa ile GPS map kapsa. Wachana na hizi google mapu zenu hizi ambazo eh, zina, zina mbele na mna hii. Ni yani ni map ambayo iko very accurate. Allah subhanu wa ta'ala me mumbia na hindi. Very accurate. Anatomia macho na ubongo na ile mruule mdomu wakim. Kwa hivyo anakuenda huku, anakuenda huku, anakuenda huku A, Sasa ya alemacho anaona ili riski ya shayiwa ikupande gani, anashuka Anakula riski yake, akimaliza, anapija maisabu sasa, anangalia nguvu anazo Za kuenda tena mbele au hana Ikiwa hana nguvu, anarudi nyuma sasa, anangalia riski nyingine Paka anarudi kule likutoka katika ule mti na hakosei Hakuna siku atakuenda katika mti umangere Kalia kudratu Allahi subhana huwa tahali mambo haya mwislamu atakiwa saa zote awe anaangalia anayasoma soma anayefanyia utafiti ili useme Allahu akbar la ilaha illa Allah illa ant muujiza mambo makubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala au daaha fi khalqi ameayaweka katika katika maombi yake kwa hivyo ndege huyu pamoja na udhaifu wake ayu ayuha ikhwa Allah wa ta'ala Na Na sababu Sababu sababu Sababu sababu yake yake yake ni ni ni ndogo Ile sisi wanadamu Tukaambiwa kama ndege Ndege Ndege Anafanya gani So hana sababu nyingine. Ndege, hajoo, Hana nyingine kompyuta ಅಲ್ಲ ಸುಬಹಾನಕಮ ಜವೇ ಪಿಸೂ ನಿಸಿಕೆಹು ಹಾ ನಾ ಇಜೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ sababu yake Kubwa ndege Ya ಚೋ ಹಾಜಿ sababu moja ಸಬಬಾ ತರೋಹ ಬಲ ಅಮೆ ತರ್ ಕಟಕೋ ನ ಮೂಲ ಸುಬ್ಲ ಮುತಫೋಕ katika arabi nenda hapa nenda pale nenda hapa nenda pale tafuta riziki ya allah subhanahu wa taala haiwezi kuja ikiwa umekaa maana yake ni kwamba kuna asbab na tumekwisha kukariri katika darasa nyingi za nyuma zilizopita katika masuala ya tawakkul na masuala ya yaqin ya kwamba hakuna tawakkul biduni asbab kama ambavyo asbab peke yake hazitoshi kadhalika at tawakkul biduni asbab laysa bitawakkul hadha tawakkul kama wanavyosema wanazua هذا غير ليس هو التوكل الشرعي المعروف عند العلماء هي سيو الى توكل يك شريعه انت انا توكل اسما لكن انا اسباب اتفتى كازي امللا يمبال اتفتى مambo مزوري مفنگوكيه لكن هشغوليكي اتفتى فنيقيوا لكن املا لا يتحرك كيف ياتيك الرزق اتفتى علمه وهو نائم كيف ياتيك العلم كيف ياتيك العيش لا بد من الاسباب كلا ونحن نتوكل على الله يجب ان نفتfut zile asbab na zote twaziona katika viumbe va Allah subhanahu wa ta'ala mfano wake wa kwanza ni kuwa ndege annahu yaqum au yataharrak min asbah al-mubakkir wa qati wa ghudwa asubuhi mapema kabisa ndege amenuka anatafuta rizqi ya Allah jalla jalaluhu kwa hivyo hii ni akhdh bil asbab na sisi wanadamu kadhalika tukaambiwa wa akharuna yadhribuna fil ardh يا بتغون من فضل الله وكتبك فضل الله سبحانه وتعالى اذرب في الارض ما معنى الضرب في الارض السفر زوقك هפה ننده كوله نجو هפה ننده هوبو يعني لا بد من اخذ بالاسباب ما دام هي الاسباب ني حلال ني مباح فلا شك ان الله سبحانه وتعالى يسهل لك الرزق الحلال كذلك الله تكولتي رزقي امبايو ني حلال قصابو متفوت سباب دي امبازو ني زحلال bilindilo funzo ayu akhwa nalotukamana na hadithi hii na nyingine kuhusiana na hii hadithi tumekwisha kuzungumza katika darasa zilizopita na kumalizia kumalizia maneno haya tunaingia katika hadithi inayofuata ambayo inakuwa ni hadithi ya 7 uh, sawiya na hadithi ya 80 katika riyadu asalihin uh, chini ya mlango wa bab al yaqin wa tawakkul hadithi inayofuata ayu akhwa hadithi nambari 80 ni hadithi نجينا امتومي عليه الصلاة والسلام أنا سيما الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي عمارة البراء ابن عازب رضي الله عنهما حديث اكتغى البراء ابن عازب أبو عمارة رضي الله عنهما قال قال <سؤال> رسول الله صلى الله عليه وسلم امتومي عليه الصلاة والسلام أنا سيما يا فلان ام انبياء موجقتك صحابة A mambia ya fulal, ewe fulal. Iza awaita ila firashika, unapokuwa tayari kulala, ukiwa umeji ume tandaza, juu ya kitanda chako, unakajitairisha kulala. Iza awaita ila firashika, ae idha dakhalta fi firashika. Utakapokuwa umejitairisha kulala, sasa unakaribia kulala, fakul, sema, manenu ya fuatayo. ಚೋಮೆ ಅಲ್ಲ ಸಲಾಮ ಅಂಡಿಶಾಕೆ ಮೇನೋ ಅಕಿ ಅಸಮಾ ವಲಾಲ ಕಬ್ಬ ಲೀ ಅಲ ಸಲ ಸಲ ವಿಕ್ರಮೆ ಅಲ ಸಲುವ ಸೋಮ ವಿಕ್ರಿಶೆ ನಾ ಹಿಟ್ರೆ ಕೆಲೇಜಾ Inshallah wa ta ta'ala ikiweze kana Kwanzia hata usiku wa leo Na pokwenda kitandani Kwa hivyo kabla ujalala na wewe pia uyaseme maninuhaya Ufuwate vile vile mtume Alayhi suratu wa salam tume wetu alivo Tufundisha Kwa hivyo tume salawatu rabbi wa salamu Alayhi anafundisha sahaba wake Asemeje kabla kulala asema Fakul sema Allahumma Aslamtu nafsi Ileika Yewe mula wangu Nimeisalimisha Nimeisalimisha nafsi nafsi nafsi yangu kwa nafsi ilika, I ilika. Nafsi yangu kwako kwako kwako Aslamtu aslamtu ilaika ilaika ilaika dhati yote wajhi ilika, Na nimeelekeza uso wangu ಅಮರಿ amri ilaika Na nimejitegemeza kwako Yani nimepeleka, ಮೇಜಾ ni امري زangu zote nimesipeleka kwako wa alja'tu dhahri ilaik ay asnadtu dhahri ilaik nani megemeza kadhalika mgongo wangu kwako raghbatan wa rahbatan ilaik ikiva hali ya kuwa ninataraji thawabu na ajr na rahma نرضي طقكواكو نحالي يا كوغوبا عذاب ونعقاب ونغضب yako يا رب رغبه نطلب الثواب رجاء الثواب رجاء الرضا من الله سبحانه نكترجي رضى ورحمه الله سبحانه وتعالى نثواب والرهبه هو الخوف من عقاب الله كوغوبا عقاب يا الله سبحانه وتعالى فايو اممبيه رغبه ورحبتا اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك لا ملجا اي لا مهرب ولا منجا اي لا ملذ سينه بها لا باكو كينيه باكو كيمبيا او باكو كيمبليا اسبكووا كواكو سينه بها لا بينينه باكو كيمبليا katika katika katika katika katika katika dhiki, katika adhabu, katika shida, katika matatizo, katika Lau katika, uh, ukuuba, Hakuna pengine nitaweza kukimbia, ni kukimbilia ಕಟ್ ಕಟ್ ಕಾಬು ಕಟ್ ಕಾಶಾ ಕಟ ಕಟ ಕಾ ಲ ಕಟಕಾಬ ಹಾಕೂಲ ಆ kitabu chako ambacho ಅಂಬಾಚೋ وابي نبيك الذي ارسلت ننم المؤمن كذلك نبي وقه امباي عممتملزا كما ني متوم صلاه الله ورسوله عليه هي روايه متفق عليه انا اسمع امام نووي رحمه الله متفق عليه خلاص atupeleka tena mbele yahapo imam nawawi anasema wa fi riwayatin fi sahihaini na katika riwaya nyingine kadhalika iko katika iko katika sahih al bukhari نا صحيح مسلم جئ عليه الصلاه والسلام ان اممبيه البراء ابن عازب ان اممبيه unapokuwa tayari kulala idha akhadhta madji'aka unapokuwa tayari kulala fatawadda wudhu'aka lis-salah tawadda wudhu'ako vile unavyotawadha wakati wa kuswali nitawaeleza alafu maneno haya tutaweka vizuri najua Pengine kidogo sasa hivi naweza kawachangani ya kidogo. Lakini nitawafahamisha kwamba hii riwaya ili utajewa ya pili, ndipo indio inafanya muanzo, alafu inakuja ili riwaya ya kwanza. Imamu nawe lakini kwanza ametanguliza ili zikri, kisha kataja riwaya ambayo inafanywa kabla ya ili zikri. Lakini ametaja badai. Kwa hivu mtume alayi sallatu wa salam katika riwaya ya pili, anamambia albara ibn Hazib, anamambia idha akath tamadjiaka unapokuwa tayari kulala. unapokuja juu ya kitanda sasa kwanza fatawadha udhu aka lisala nenda katawade udhu wako unapokama vile unavotawadha kuswali thumma thumma taji ala shiqik alayman halafu lala kwa ubavu wako wa kulia lala kwa ubavu wako wa kulia thumma kul kisha useme wa zakara nahwa hu na kisha ikatajwa mfano wa hii dhikri yote ambayo tumeitaja kule nyuma thumma qal kisha mtume alayhi salatu wasalam akasema waj'al huna akhira ma taqul na maneno hayo ziki hii yafanye ndio yafanye ndio maneno yako ya mwisho kabla ya kulala yafanye ndio maneno yako ya mwisho kabla ya kulala maana yake baada ya hapo usizungumze tena maneno mengine kule katika riwaya ya kwanza tukianza kuchambua mtafahamu kwamba mtume alayhi salatu wasalam kumalizia ile zikri alimwambia ايو يا صحابه اكامبيه فا ان ميت من ليلتك وكيف اصحوكوا هو ميت على الفطره وتكون فيك فيطره يا اسلام وان اصبحت ناك بامظوكيوا وكجاهليوا كوا حي اصبحيو كامكا اصبتا خيرا وتاامكا كيوا ومبتا مambo ya khiri hii ndio tutakuja kucheresha kule mbele kwamba ndio fadhil au jaza hada adzikr wa hivyo kabla tujaingia katika sharh ya hii dhikri au hi dua ya ikhwah kwanza tuna anza kama kawaida kutaja tarjamatu rawi alhadith tarjama ya mpokezi wa hadithi na hadithi hii imepokelewa na albara ibn azib radiyallahu anhu jina lake ni albara ibn azib ibn alharith ibn alkhazraj alansari jina lake hilo ni albara ibn azib ابن الحارث بن الخزرج الانصاري رحمه الله رضي الله عنه وارضاه هو صحابه ومطوم صلى الله عليه وسلم نا مره ومره تنوكومبوشا ايها الاخوه تنوااامبيا و تنجيكمبوشا يا خصوص مهمو واقسوما تراجم ذا حوا صحابه ومطوم عليه الصلاه والسلام ايله توفهمو توجوي تو ا تجوي مناقب ازاو تجوي فضل ازاو تجوي utkufu واو وتجوي منزله ياو الذي الله سبحانه وتعالى اليوا وكا منزله والذي يستحق وله pamoja مع طومه صلى الله عليه واله وسلم هذا من اركان العقيده هيني داخلا غوذا العقيده هذا هذا من واجبات العقيده مما تتطلبه عقيده المسلم هل ذكر من آeries يستطيع التفاصيل الخصوص Aquí عندما يتبن عريك توبةك التواصمة؟ ينبس Glory in Di laban athe irrrscheanampganha Asta projeto م Kü IPATقدم este Walay 28.5 10에서는 승y annak компании Sofakur Arailii سنوىって happened to Marko9 amudahur существ. إنhew A vers cherry at it is on the люб of managed shared with such a way of the contribution of amer suppose your call was to visit НАHU аÍD. 502game bagение 2で f ii p voting annak Ana real pe stacking other menikeactive 3 x 7 2016 le my song Russianbank א gaspy pe stay away from my side of old horse identify Hazあ carзы organatu 19 House snap of Allah his son of a ChristianENS diet Probe ,I wanna go tokon versch Efendimiz al Mult에도 groundbreaking. My zwecht Italia Salos Instagram ilio yasawa kama muslam min wajibati al muslim kuhonesha ya kwamba anaye kuwa nautata juya sualahili anaye yoyote anaye mkoseya sahabatu rasulilahi sallallahu alayhi wa sallam la shaka abadan kwamba huyu anamushkili mkubwa katika akida ndiyo mana leo tunazugumzia mashia na rafida kwamba ni watu ambao ضلوا في العقيده watu ambao inharafu fil aqida watu ambao wamekenda kombo katika aqida kwa hivyo yoyote ambaye naha nahwahum yoyote ambaye iktafa atharhum anayefuta athari za mashia athari za arafida katika kuwakosea sahaba tu rasulilah sallallahu alaihi wasallam naye yuko katika barabara hiyo hiyo hadha munharif fil aqida هذا بال في العقيده لا شك هي من هنا حين شكه قوه ونزوله حين شكه كبساء فلهو ketika iman ya muslimu ni kujua manzila ya sahaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kila moja wao kila moja wao nakujua chao chao watu ambao Allah jalal jalal jalalu aliwaweka katika manzila yao fi alquran akatwambia لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم وآثابهم فتحا قريبا وهو ما الله جل جلاله امى بانه في القران رضي الله عنهم ورضوا عنه من حديثي كثيره سنه صلى الله عليه وسلم لا تسبو اصحابي نا مننوه كما هيا منجي sana ambayo maqam la ya tasah ni bayani hadi hi alqawaid izi qaida zinajulikana musallamat inda ulama alaqid izi qaida musallamat thawabit katika aqida thabita kabisa haziwezi kubadilika kwa hivyo hababaishu muslimu min ahli sunna wal jamaa bi kalam shi'ati ಅಜನಾಮ ಸುಬ್ಬಹಾರಿ ಕಬಲೋ wali dhurrika sahaba wa mtume alayhi salatu wasalam abadan kalla tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa la kum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun walinn umma ummatangulia ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewachagua Allah subhanahu wa ta'ala amewatukuza Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa manzila na daraja yao kwa cheo ambacho amewapa na anajua manzila yao iko wapi Na na sisi wajibu ni Ni Ni kuiweka manzila Ndipo tunakariri maneno maneno haya mara kwa mara kwa Katika kila tunapotaja uh, ya tara, sahaba. Tuna ya sahaba sahaba Tunapofanya wa wa mtume salatu wa salam, ni kue, wa mtume salatu salatu tupate masahaba muislamu apate kujenga iman na akida Kujua ತರ್ಜಮ ಸಹಬೋ ಮೆಲ ಸಲತ ಸಲಾಮೆ moja ಸಲಾಮಿ moja Kisha ujue manzila yao وجوى نجهو شاو وجوى مناقب وجوى مناقب نافاذائل يله مambo مكبه والي يتانغولزا الناس ضحوا بحياتهم وباموالهم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه رضي الله عنهم وارضاهم رجال الله سبحانه وتعالى ميوصفو دنيى القران رجال واومه صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وهم امماؤ ولمصدقيش الله سبحانه وتعالى كيوكلي كبيسا juu ya zile ahadi waliyampa Allah Jalla Jalalu وهم لا نقول انهم كانوا معصومين ابدا hakuna hata mwanachuoni mmoja aliyasema sahaba Rasulillah ni ahlu al-isma walikuwa na isma wamesalimika na makosa hakuna maneno hayo hakuna kabisa na anasema maneno hayo ni muharifu hakuna maneno hayo katika aqida al-isma liman lil-anbiya lil-anbiya salawatu rabbi wa salamuhu alayhim jami'an isman ya manabi lamitumba ma dunal anbiya hawana isma kwa hivyo walipitikiwa na mambo ambayo walipitikiwa bila shaka bila shaka binaad bano adam walikuwa na wanadamu kama sisi lakini manzila na daraja na fadhila na manaqib yanatambulikana ndipo allah subhanahu wa taala akatuwekea aya chongo nzima ndani ya qur'an ili kuwekea zile daraja zao moja katika aya hizo ni hii ambayo tunaisoma sasa hivi rijalun waume kuna dhukur na rijal kama ambavyo tutawaeleza kule nyuma eh, kuna wa, kuna waume na kuna eh dhukur hawana rijal rijal sifa ya rujula kwa hivyo kuna kuna dhukura kuna sifa ya dhukura ambayo inakabiliana na unutha kuna sifa ya dhakar na untha kisha kuna sifa ya rajul hii sifa ya rujula la yatasifu biha kullu dhakar si sifa ambayo kila dhakar yanayo kama tulewa na ikhwan maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala apokuwa anazungumza mas'ala ya wirathi ali sema yusii kumallahu fi auladikum lizakari mithlu hadhil unthayayn nizaka wa kila dhakar ana rithi alipokuwa nadzungumza masala ya usimamizi wa nyumba anasema ar-rijalu qawwamuna ala an-nisa wa kuna sifa ya rujula ambayo inapatikaniwa fa kullu dhakarin kullu rajulin dhakar walaysa kullu dhakarin rajula kama <mum> anawosema baadhi wa taalam wanazooni kwa hivyo ikhwan aulaa rijal allah subhanahu wa ta'ala istafahum aliwachagua kuwa ni sahaba tu rasulilahi sallallahu alaihi wasallam mimi na wewe hatuko wajibu wetu sisi ni kuwa pacheo chao wanachostahiki moja katika wanazooni alimsikia bwana mmoja asemna natamani mimi ningelikuwa wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam na ili na mimi niwe kadhalika miongoni mwa sahaba leo mnachoona akamwambia usisemee maneno hayo احد سلف صالح من علماء السلف amwambia usisemee maneno hayo kwa sababu amwambia wewe lao ungalikuwa wakati wa mtume alaihi salatu wasalam ulikuwa hujujui ule mtihani lao ungelikupata ungelikuwa upande gani ungalisimama na ahli alhaq ashabah au ungalikwenda na ahli albatil min alkafara au min almunafiqin hujujwe ungalikokuwapika wewe waislamu alinsan la yavumani wewe sema alhamdulillah ni mfuasi min atbahi nabii sallallahu alayhi wa sallam hiyo ni neema sema alhamdulillah usianze kutamani mambo ambayo haya kuyemo na mambo ambayo hujayafikia usitamani mana hujui la ungalikwa kwa wewe ungalikwa pande upi ni kweli maswali ya ikhwat mayadri alinsan wewe unayo dhamana kwamba ungalikwa wakati wa mtume alayhi salatu wasalam gali muamini unayo dhamana hiyo yuko naweza kuchukua hii dhamana mafih ahad yadman ala imani au ala islam na ule wakati ulikuwa ni wakati mgumu wakati wa tamhis wakati wa tamyiz wakati wa kupambanua wa furqan bainal haqi wal batil wa wao walikuwa hujui ungeanguka pande upi na ungeisimama na ahli alhaq au ungeisimama na ahli albatil kwa hivyo hawa ni sahaba tu rasulilah sallallahu alaihi wasallam wanafaa wapewe chao chao na manzila yao na kila inapotokea mawkif mawkif ambao allah subhanahu wa ta'ala amehitaja ndani ya qurani anasema liyamiz allahul khabith min attayib inajulikana nani ambaye anayewaheshimu hawa masahaba نناني أمبائي أنا وطيزة نقوى كجيري نقوى ثراو صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو صحابي أمبائي جنا لكني ألبى البراء ابن عازب رضي الله عنه ناصحاب <تصفيق> أمبائي أنا أتوى البراء سيوية بكاك يا إخوان كنا صحابة كذا وكذا كذلك ما جنايه وأنا أتوى البراء كنا البراء ابن مالك kuna albaraa ibn ma'rur na wengineo na wengineo wengi katika sahaba tu rasulilah sallallahu alaihi wasallam tenga nikifika siku nyingine tutataja list yao takriban wa 5 hivi au 6 ambao majina yao umetajwa na ashabah na ulama alhadith kama vile al-isaba fi tamyiz ashabah akataja idadi ya sahaba ambao wametajwa kwa jina la albaraa ambao ni mashhuri ni hawa albaraa ibn azib albaraa ibn malik na wengineo huyo albara ibn azib ndipo mara mara nyingi wanazuoni wanapotaja sahabi ambaye jina lake kadhalika limechanganyika na masahaba wengine inatajwa na kunia yake ili apate kujulikana huyu ndiye yule albara yupi kwa sababu wako wengi zaidi ya mmoja ndipo mnamwona imamu nawe hapa katika hii hadithi akatuambia abu imara au abu umara bi dhamm al-ain baengine wanasema bi kasr al-ain baengine bi dhamm al-ain لكن الى الذي بعضه العلماء وبعض الحديث ومهيئوا ني بضم العين ابو عمره البراء بن عازب كما ننه يا ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى صحابه ايوا الاخوه هاجر او ولد 10 سنوات قبل الهجره ರಸೂಲ ವಸ أنا وابن عمر ميمينا ابن عمر من تومي عليه الصلاة والسلام اللي تروليشا وكاتي وفيتا وبدر اللي تنبيه سيسيني ودوغو وكاتو كتا ميمينا ابن عمر هوي نيالباراء ابن عازي أنا سيما ردني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عمر في غزوة بدر فلم نشهدها هذا يقول لكم شهودية وبدر kwa hivyo hao kwemo katika vita vya ba badar walikuwa ni wadogo wadogo kiomri mna mtume alihi salatu wasalam walikuwa wale uh, sahaba wakija kutaka kushiriki katika vita akiangalia umri wao akiona wamefika umri fulani wa bulugh anawaruhusu akiwaona duna albulugh awaambia rudi wewe hujafika bado umri wa qital wa anasema wastajazani akaniruhusu mtume alihi salatu wasalam yaumal khandaki vita vya khandak wa ana ibnu khamsa ashara sana nikiwa umri wangu miaka 15 kwa hivyo vita vya khandak ndipo albara akawa ametimia umri wa miaka 15 lakini kule nyuma vita vilivyopiganiwa nyuma vita vya badar na vita vya uhud walikuwa wote bado ni wadogo kwa hivyo vita yake vya kwanza albara ibn hazib alivyoshiriki anasema tume alayhi salatu wasalam akaniruhusu kwanza kushiriki yaumal khandak vita vya khandaka sahaba huyo albara ibn hazib alikuwa na mawakif mbalimbali na mtume alayhi salatu wasallam mmoja katika mawakif wanazoona na zitaja ni mawkif inajulikana kwa wanazooni inaitwa mawkif almusafaha mawkif ya kuwa mkwana kwa mkono yani kusalimiana kwa mkono hii ni mawkif ambayo imemtokea albara maana nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema لاقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. التقانا انا وميمي عليه الصلاه والسلام فصافحني، تومي كان يبا مكono كنسلميا. فقلت البراء انا اساني كمامبيا تومي عليه الصلاه والسلام ان كنت احسب المصافحه الا في العجب. ميمي اللي كنت نذانيه كل ساعه ان هذه مصافحه كبيانا مكono ني مambo يا العجب. ni mambo yanayofanywa na watu wasio kuwa waarabu ile kupeana mikono ile hasa anasema albaraa ibn azib anasema in kuntu adhun au in kuntu ahsib mimi nilikuwa nadhani kwamba mambo haya yanafanywa na alajab tume alayhi salatu wasalam akamwambia ma min muslimayni yaltaqiyan hapana waislamu wawili wowote wanaokutana fa افحاني كش واpeanي مكنو وامكوانه ومكنو الا غفرا ما بينهما الا الله سبحانه وتعالى ان واسامحه ما ذنبياو بيني ها حتى يفتريقه امطك واعانه حديث حسن او صحيح لغيره صححه جمع من علماء الحديث وممن صحح الحديث محدث الشام رحمة الله تعالى عليه الشيخ الألباني وكذلك الشيخ شعيب الأرنؤوت رحمة الله تعالى عليهما وغيرهما من علماء الحديث وإذا يا إخوان تفهموا ومهموا نفضل أو تكفوا كسليميانا ومكولو inatukana na hadithi ya nani al bara ibn aziz kwa hivyo kumbe kule kwa mkwana kwa mkono namna hii kuna fadhila kubwa watu wanaasamehewa madhambi wale wanaomkwana rabbuna tabaaraka wa taala yaghfiru lil mutasafihaini anawasamehe wale twawili wanapomkwana kwa mkono hata yaftarika paka wacha anzoor ila hathihi al fadila wanzoor ila hathihi al makruma alati thabata an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kwa hivyo wale ambao walikuwa wanachukulia mambo haya pengine mambo ya kawaida au kadhaa ni pengine ni mambo ya tradition eh ni mambo ya ya ya kienyeji au mambo ya na watu wanayafanya ni ya tunasemaje vile mambo ya utamaduni a a si mambo ya utamaduni hadhi hi min sunan al-mustafa sallallahu alayhi wa sallam al-musafaha bil yad al-musafaha kwa kama wewe ulikoa wamwenzao kwa ishara za mkono hivi namna hii hivi ama hivi a a safih safih lian al musafaha fiha ajr fiha ajr wa fiha fadl azim fiha fadl azim kwa hivyo hii ni fadl inatukana na hadith ya al bara ibn azib ikhwat na moja katika hikma na zoni na taja huwa madha ikhwat al musafaha idkhal ish idkhalu surur Na Na Na Na al al al mahabba al mahabba ku, ku, zile mahabba awasir Katika Zile Baina muslimin ukiwa kwamba ambayo ತರಿಬ ಅಲ್ಮಹ ವತ ಅಮಕೋಮೆ ಸಮಕೋ ನಹಲಿ ಕಮ್ಬ kwamba ah Haya mkono huu Lakini nafsi yake Mimi ನಿಲೆ ಕೋಂಬ ಅಹ್ ಮದ ಮು ಶಿ ನಿಪಮ ಕೋನು ಆಯ ಬಸ್ ಕೋ ನೋ ಲ ನಪ್ ಯಾಕೆ ಇತ ಕೇತ ಕೂ ಕು ನಪ್ಸಿ ಕ್ಯಾ ಮಾೋ ಸಿ ಹಿಂಗೇ ಕೋ ಸಿಗೇ ಕು ನಪ್ಸಿ ಕೇನಾಲ್ಯಸಿ ಪಾಲ್ ನಮ್ಮ ನಕೂಪಮ ಕೋನು ನನ್ನ ಈ ಲಿನ್ ಹಾಂಗ್ ಸಾಫೆ ಕನ್ನ صلى الله عليه وسلم صحابته كما تم تومه اللي فوقه kisafih sahaba wake wakiwemo kina albara ibn azib radiyallahu anhu wa arda tumefahamana hapa vizuri ikhwan nawa ili swali ninasemaje hapa la musafah kisha baadae tutarudi katika hili swali nduguetu hapa anauliza anasema baadhi wa muslimin yatasafahuna baada ya kila sala هل هي ثابتة بعض اهل الاسلام وانا امكوانا mkono katika baada ya kila sala baada ya kila sala lakini ningepende labda ni ni ongeze kidogo hapa ni pengine si baada ya kila sala baada ya sala mbili salatul fajr wa salatul asr salatul fajr wa salatul salatu al-asr. Naam. Hii ndio inayojulikana kwa baadhi ya watu wamezoea sana kwa mkoana. Yaani baada salam hapa yosalifu anyaminihi wa an yasari. Na yule mwingine pia naye na mkoana watu wana wana mkoana mna hii. Tuarudi hapa inshallah katika masuala haya ya al-musafaha baada baada kulli taslima. Al hiya thabita an-nabi sallallahu alayhi wasallama au la? Kabla tufende mbele ku kamilisha ترجمه يا البراء ابن عازب رضي الله عنه ناونا ni vizuri tumalize kabisa masuala haya maana kimekua kwa mnasaba ya musafaha ndipo tuende mbele kuna maswali mawili hapa yamekuja sasa hivi la kwanza ni hili ambalo nimesoma kuhusiana na musafaha baada kulli salah au baada salawat muayyana almu'tamad inda alulama نُتشكّي وكو نزووني علماء السنه علماء السلف رحمه الله تعالى عليهم ان هذه المصافحه بعد كل تسليمه من المكتوبات غير ثابته في سنه في سنن النبي صلى الله عليه وسلم سي ثابت كك سنه متمه عليه الصلاه والسلام لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المصافحه بعد كل مكتوبه او بعد مكتوبات معينه بعد صلاه فلان ذا مكتوبه كنا نكเปانا مكونو لم يا ريت ان النبي صلى الله عليه وسلم في سنه معينه ولو ورد ذلك عن الصحابه لنقلوا لو انgelipokeo hiyo kutoka kwa صحابه ingelikuwa wameipokea na leo ungekuwa tunazo riwaya balimbali sahih sahihi ambazo zinaonesha kuwa صحابه كانوا يتصافحون بعد التسليمه بصحابه walikuwa wakisalimiana ukipeana mikono baada ya taslima. اذا. فايو الذي anayefanya hivi kuitakiri kwamba anna hadha min sunnah ajue kwamba hadha laysa min sunnah. Hisi katika sunnah. Na kwa ajili hii jam'un min ahli alilm wanasema la yustahab au la yamjari lilmuslim an yatakhil hadhalika ada. Si vizuri kwa muislamu kufanya hio ndio ada. ada yake kwamba baada kulli taslima yuslimi yصافح بعد كل تسليمه يصافح بعد كل تسليمه يصافح la miriti ani nabi sallallahu alayhi wasallam na kwa sababu ya kwamba watu wengi wanachukulia kwamba hii inafikia paka daraja inakuwa kama madha kama ibada ni inakuwa kama sunna wengine wanaona kama sunna bali kuongezea juu ya hayo ni kuwa mara nyingi ile musafaha baada taslima baada sala inapelekea katika نوع من التشويش inapelekea katika نوع من التشويش للمصلين بعد الصلاه ما انا chunguza wewe utaona wakati mwingi wale ambao washaswali baada ya kuwa wametoa salamu كثير من الناس كثير من المصلين وengi katika wana swali yashtaghiluna bimadha bilafkar wana shugulika na afkar pale wakati ule wana shugulika na afkar kama ni baada alfajri sabah ಬಸ್ ಸಲಕಾರ್ ಅನ್ ಉ ಪಾಲೆ ಅನ್ನ ಝಿಕಾ ಜಾಕೆ ಮಾಲೂಮ ಓ ಬಲ ಕುರಿ ತಸಬಿಹ ನಹಮೀದ ತಮಚೂಮ ಸಲತ ಸಲಹೀನ ವೈರೀ ಸಸಾ ಕುಮ ಕರಂಗಿ ಪ್ಯಾಚ ಕಾ ತಶವೂ ನ್ಮ ಕಚಿಯ ಹಜೂ ಕಿ ಹಜೂಮಿ ಅರೂ ತೇನ Kila aruli, Mpaka ni kuswali wakati moja, siku moja, na nimeswali nimeswali nimeswali tulikuwa katika safo kwa moja. Nae, katika katika kwa macho yangu Yule yule basi ambaye ambaye amekaa ubavu wake wake Ikawa ameswali, salamu, akam, akampa mkono upande ಲ ಕೆಿ ಅರೂ ಬಕ ನೀ ಸಲಾಮಿಯ akawa katika ನಾಯ akampatia mkono yule ಕುಮಾ ಕಟ manaka wakati sasa kimpancono hivi yule bwana akamletea mkono wake mpaka hapa na yule aka ana ukimbiza hivi kila akiosongeza aka ukimbiza mkono hivi hataki manaka anaona kwamba anam anamkatizia uraju wake kisha baada ya hapo nikaona kwamba amekasirika akamtolea yule bwana sauti muombe wewe kila siku mnaniani mkuu mnanini mnaniharibia uraju wangu mnanitatiza sijui mimi niko ni kwa sasa sasa zote inabidi nianze tena kuanzia mwanzo kwa hivyo la shakka nafihi shay min atashwishi في شيء من التشويش فلهو المعتمد عند اهل العلم يا اخوان والمعروف ان هذا ليس من السنه نا سي بزوري ومسلموا كيفانيا kwamba هي ديو عاده بعد كل صلاه اتوقعوا kwamba لو اتفعلوا بين حين و اخر سي قصديا ولا سي هو ان جambo kwamba ni la ada لكن يبيغيو ومتوا سلامو كمو انا مسلمو يلي ومصلي ناي ني متو يبيغي سي كنيي نيجي وجا كتانا ناي ni mtu unamjua si jambo la kawaida yani laisa minalada la bas mara moja moja ikawa unasalimiana pengine ule ule mswali naye ni mtu unamjua au unataka kuzungumza naye asalamu alaykum vipi bwana na ukazungumza walakin la yakun hadha min aladat isiwe ndio hadha kila swala kila salamu kila swala kila salamu hadha yadkhul hadha qad yutakhadh sunnah inawezekana tukuliwa kwamba ni sunnah والكما بينا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الجملة الثانية هي كحسانا مع مغيره ومجاء تقبيل اليات قبوسه مكونه قبوسه مكونه هل جائز او غير غير جائز كذلك اخوان كما تلزم تلزم في حديث البراء بن عازب ال وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الي اتوكا كمتوم صلى الله عليه وسلم لم مصافحه na msafafa sote tunafahamu nikusalimiana hivi. Waona mpatia mkono yule mwanzo na mwanzo anakupatia mkono. Na peana mikono. Hada huwa al-walid ali nabii sallallahu alayhi wasallam. Lam yarid. Ali an ran al-rasul sallallahu alayhi wasallam taqbil al-yadi. Lam yarid an nabii sallallahu alayhi wasallam mas'ala taqbil al-ayadi ku busiana mikono ku busiana mikono hadha lam yathbut an nabii sallallahu alayhi wasallam. Unaweza kusema baadhi ya watu kwamba mara moja moja Mimbabi Mimbabi Katika katika wa ya kumpa kumpa manzila, kama Na na ushahidi unaweza baadhi ಮರ ಮೋಜಾ ಮೋಜಾ ಅಕರಾಮಿ ಅಂಜಿಲ ಓ ibn Abbas رضي الله عنه نا الى موقف ambao imemtokea baina yake yeye na zaid ibn thabit zaid ibn thabit niam kwamba imepokewa kwamba siku nyingine alikwenda zaid ibn thabit alikwenda abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma katika nyumba ya zaid ibn thabit alikuwa atakamuliza baadhi ya masail ya kilimo zaid ibn thabit min ulama'i sahaba min ulama'i sahaba zaid ibn thabit wa min a'lami ashabati fi ilmi mirath Katika wanazooni, katika sahaba, wali ukuwa na ilmu kubwa kabisa Miyangoni mailmu ya mirath Ilmu ya faraith, mirath uh, Zaid bin Thabit Kwa hivu, uh, alipo kuenda Abdullah bin Abbas Aka ona kwamba ulikuwa ni wakati wa zahira Aka amua Abdullah bin Abbas Radhi dhahu anuhuma Kumsubiri pale Mpaka atoke uh, uh, Zaid Radhi dhahu anhu Kuenda mskitini Nipo pata kumuleza ಕೋ ಮಾನಿಗಿ ಹಕುತಾ ಕಾಕಿಯ ಮೊಂಬೆ ಕೋ ಆಕೆ ಹಾಕುತಾ ಕಾಕ ಸುಂಬೂವಾ ಹಕುತಾಕೆ ರಾ ಜೀ ತು ಇಬನ್ ಅಬಾಸ್ ಅಂಬಾ ವಿ ಕೋಣೆ ಉಮೆ ಸಿಮಾ ಮಹಾಪೇ ನಿ ಅಂಬಯ ಮಿಮಾನುಲಿಝಾ ಮಸ್ತ ಕೂನ್ ಉಸ್ akamwambia hakadha amirna anafala bi alulama hivi ndivyo tulivofundishwa sisi na tumeamrishwa tuwakirimu wanazuoni na tuwape heshima wanazuoni na tuwape manzila wanazuoni fa rubia anna ibn abbas anna zaid ibn thabit radiyallahu an akhadha yada abda abdallah akhadha yada abdullah ibn abbas faqabbala اتقوم مكونه عبد الله بن عباس اكوبس وقال اممبيا وهكذا امرنا بان نفعل باهل بيتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من باب الاكرام ومن باب يعني انزال المنازل انزلوا الناس منازلهم نعم فهذا يذكره بعض العلماء لكن كما بنواونا يا اخوان هاي كوا عاده ان ثبت هذا عن الصحابه يقي واثب الصحابه هذا لم يكن من دأب الصحابه رضي الله عنهم هايكوني عاده يا مساحبه انهم كانوا ساه زوته وكيبusiana mikono لا كان ذلك في بعض المواقف كما هذه مواقف فلان كذا من باب الاكرام من باب انزال الناس من المنازل التي يستحقونها او شيء من هذا القبيل لكن لم يكن من عادتهم انهم لما ساه زوته وكيكتانا وكيبusiana مكونو وكيبusiana مكونو وكيبusiana مكونو لا انما الوارد اثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو اخوان المصحف نعم نفكركوا هذا ان شاء الله مساء هاي ويلا لي اوليس ترودي مع البراء بن عازب كملي ز ترجمه البراء بن عازب ان كوا علي اشي معيشه yake pamoja na mtume alayhi salatu wasalam akaendelea kuishi baada ya hapo katika utawala wa Abubakar kisha utawala wa Umar kisha utawala wa Uthman kisha utawala wa Ali aka indeleya hivyo mpaka utawala wa mushab ibn Zubair na alishiriki katika vita vingi sana baada ya hapo na katika futuhat nyingi sana kashiriki, nyingi sana baka kafariki radhi allahu anhu wa ardaa maka wasabini nambili lil hijra wa hivyo tuufi radhi allahu anhu sanata thintani wa sabina min al hijra min hijratil Mustafa sallallahu alihi wa alihi wa sallam hivyo tarjama kufupi kuhusu اه حديثه البراء بن عازب ن هو يد البراء بن عازب صحابه ومتو عليه الصلاه والسلام ننتقل الى مساله الثانيه بعدا ترجمه يا راوي الحديث مساله الثانيه ambayo kawaida mara kwa mara huitajia ni hutaja katika durus katika mfumo wetu wa darasa hizi ni kutaja munasabatu alhadith munasaba wa hadithi na ule mlango wa ile hadithi ile mlango tulinao hapa ikhwan ni babu madha babu yaqini wa tawakkul na hadithi yenyewe ni hadithi hii ambayo ndani yake ina dhikri ya ya kulala dhikri ya kulala tumewahimiza kwamba mfanye ibidi mwisome dhikri hii ikhwan na muhifadhi ikiwezekana inshallah kuanzia usiku wa leo tuanze kuisema qabla an-naw اذا اعددت نفسك للنوم wana pouhitaharisha kulala akhadhta madhji'aka kama alivosema mtume alayhi salatu wasalam tawadda ndeka tawadhi kwanza wudhu aka li sala kama unavotawadha kuswali kisha izdaja ala shiqik alayman la la kwa ubavu wako wa kulia kuna hikma ndani yake hapo tutakudakutaje kule mbele baadaye unazoelewa umetaja hikma nyingi sana alhikma fi an-naumi ala shiqil ayman kisha baada ya hapo sasa useme maneno haya na maneno haya uyafanye ndio maneno ya mwisho allahumma aslamtu nafsi إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم آمنت أو آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت kumu alayhi salatu wasalam anasema ukisema maneno haya in mitta law utakufa fi lailatik katika usiku wako hue usiku wako ule jamaa wakija asubuhi wakikwamsha wewe ushakwenda mbele ya mwala wako siku ishafika allah hu yatawaffal anfusahina mautiha wallati lam tamut fi manamiha kula ni nusu ya kifo tunajua maneno haya ekhwan naum nisfu almaut وجوي ايها الانسان تصبح حييا ام ميتا وجوي ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ان مت لو تكفى سكوكه اولى مت على ايش مت على الفطره وتكوفه في فطره الاسلام انكوفه في الاسلام ولله الحمد اولا واخرا ولله الحمد اذا كو هي حسن الختام حسن الختام وان asbahat na ukiwa bado ajali yako iko ukamka hai asubuhi asbata ma za khairan unaamka asubuhi uko umepata khali kubwa tutakuja kueleza maneno haya ikhwan na kubainisha fadhila ya ya ya zikri hii aliye fundisha mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo tuje tumalize masuala haya ya pili masuala ya munasaba munasaba wa hadithi hii na mlango nani atatolea munasaba ikhwan minal huzur ma munasabatu hadha hadith بالباب باب اليقين والتوكل نعم امامنا محمد نعم تفضل يا حبا وبوضت امري الي احسنتي هاي انا اسمع دكتور استاذ محمد امام مناسبه وحديثه ذكره او هي حديث امام النووي امي وكا chini ya باب اليقين والتوكل ketika tamko hili la dhikri inaposema wafaadtu amri ilaika نني ميمغemeza مambo yangu yote kwako wewe Allah subhanahu wa ta'ala kwa hapa ndani mna nini mna tawakkul haya na yaqin wapi ni yaqin hada tawakkul wapi ni yaqin aywa muhammad aywa hada min al yaqin ahsanta ahsanta ma sha Allah Aya. Gitu Muhammad katika katika dhikri wapi Iko yale maneno ya kitabu chako ambacho Umekishusha ume Na wako ambaye Umemtumiliza kwetu Kama nimtume, rasul صلى الله وتربي وسلامه عليك هذا الايمان لا بد ان ماذا يختلط مع اليقين هي ايماني لازم يتشغنيك مع اليقين معنى ايماني ان يتقيناه المسلم اوه نايو ني ايماني يا يقين ايماني امباي يكونا tukapamoja ikhwan alif la mim dhalikal kitabu la raiba fihi hudan للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالakhirati هم يوقنون فالإيمان متلازم باليقين يعني إيمان إن إن لازم يوينا يقين دي بقى إيه إيمان كامل imani iliyokita iliyosimama imara sawa sawa ni imani iliyo na yakin ndani yake hadha wal iman al kamel al iman al haq al mustaqim iliyosimama sawa sawa imara ni imani iliyosimama juu ya yaqin amma al iman alladhi yashubuhu ashak imani ambayo imechanganyika na shaka ndani yake haina yaqin hiyo hiyo haina yaqin ndio ile imani ambayo allah subhanahu wa taala amerudisha قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم فايوه imani ya kweli ni ile imani ambayo imesimama juu juu ya yaqeen na kadhalika ayu alikhwa yaqeen inapatikana katika yale maneno aliyofundisha mtume alayhi salatu wasalam katika jumla maneno haya la malja wala manja minka illa ilak, ilaiki haya maneno ndani yake kadhalika kuya taamall unakuta ndani yake kuna yaqini ya kwamba muislamu ana yaqini juu ya kujitegemeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika hifzi katika rihaya katika ku katika malezi na kwamba Allah azza wa jalla ndiye yeye anayemwangalia na ndiye yeye anayemruzuku na yeye ndiye ana anayemsimamia mambo yake yote kama vile ilivyo alivyofundisha tume alayhi salatu wasalam na kama ilivyokuwa imani ya ashabah alkiram radhiyallahu anhum wa ardahum na walivoti wa mawaliokuja baada yao na ndio inaendelea namna hiyo mpaka ila anyaritha allahu alardha wa man alayha inatakiwa imani ifuate barabara hiyo na iwe katika msuluru huu asalla allah alkarim rabb alarshi alazim an yaj'alani wa iyyakum min alladhina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana ವಸಿಲ್ಸಲ್ಬಾರಕಾಲಬೀನ ಮಹಮದ್ ಅಸಹಿನ ಅಲ್ಲೀಮ್ ವರಹ ವಬರಾಕಾ